أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فاضهبون وَآامِنُ بِمَا زَلْلتُ مُفَِّ قَلِّمَا مَاكُم وَلَا تَقُونُ أَولَ كَافِر بِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآياتِ ثَمَنَ قَاللَ وَإِيَّ يَ فَتَّقُون وَلَا تَلْلبِسُ الْحَقُ 119. تحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 110. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مع الراكعين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 وإنها لكبيرة إِلَّا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل وذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال يا بني إسرائيل المراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام والخطاب مع فرق بني إسرائيل الذين بالمدينة وما حولها فيدخل فيهم من أتى بعدهم فأمرهم بأمر عام فقال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعضها والمراد ذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناءا وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه وأوفوا بعهدي وهو ما عهده إليهم من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه أوف بعهدكم وهو المجازات على ذلك والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني نقيبا فقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى قوله فقد ضل سواء السبيل ثم أمرهم بالسبب الحامل لهم على الوفاء بعهده وهو الرهبة منه تعالى وخشيته وحده فإن من خشيه أوجبت له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح إلا به فقال وآمن بما أنزلت وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالإيمان به واتباعه ويستلزم ذلك الإيمان بما أنزل عليه وذكر الداعي لإيمانهم فقال مصدقا لما معكم أي موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا إذا كان موافقا لما معكم يا الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم يا الإيمان به لأنه جاء بما جاء به المرسلون فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب والعلم وأيضا فإن في قوله نصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء فتكذيبكم له تكذيب لما معكم وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشرة به فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه كما أن من كفر برسوله فقد كذب الرسول جميعهم فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم عن ضده وهو الكفر به فقال ولا تكونوا أول كافر به أي بالرسول والقرآن وقوله أول كافر به أبلغ من قوله ولا تكفر به لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر عكس ما ينبغي منهم وصار عليهم إثمه إثمهم وإثم ويقتدى بهم من بعدهم ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية فقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وهو ما يحصلهم من المناصب والمآكل التي يو... توهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها وإياي أي لا غيري فاتقون فإنكم إذا اتقيتم انق... الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياتي على الثمن القليل كما أنكم إذا اخترتموا الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم ثم قال ولا تلبسوا أي تخلطوا الحق بالباطي وتكتموا الحق فنهاهم عن شيئين عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين لأن الله فصل آياتي وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل ويتستبين سبيل المجرمين فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهدات الأمم ومن لبس الحق بالباطل فلنميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين ثم قال أقيموا الصلاة أي ظاهرا وباطنا وآتوا الزكاة مستحقيها واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية وقوله واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين ففيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبر عن الصلاة بالركوع والتعبير عن العبادة بجزءها يدل على فرضيته فيها أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير وتنسون أنفسكم أي تتركونها عن أمرها بذلك والحال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وسمي العقل عقلا لأنه يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضر وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون فأول فاعل لما يأمر به وأول تارك لما ينهى عنه فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يترك دل, ذلك دل على عدم عقله وجهله خصوصا إذا كان عالما بذلك فقد قامت عليه الحجة وهذه الآية وإن كانت نزت في سبب بني إسرائيل وإن كانت نزأت في سبب مني إسرائيل فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة الواجبين وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين أمر غيره ونهيه وأمر نفسه ونهيه فترك أحدهما لا يكون رخصة لا يكون رخصة في ترك الآخر فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين والنقص الكامل أن يتركهما وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قوله فعله فاقتداؤهم بالأفعال أبلغوا من اقتدائهم بالأقوال المجردة يقول الله سبحانه فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه وهو الصبر عن معصية الله حتى يتركها والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور ومن تصبر يصبره الله وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتنهى عن فحشاء والمنكر استعانوا بها على كل أمر من الأمور وإنها أي الصلاة لكبيرة أي شاقة إلا على الخاشعين فإنها سهلة عليهم خفيفة لأن الخشوع وخشية الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها من شرحا صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب لخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه والخشوع وخضوع القلب وطمأننته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه ولهذا قال الذين يظنون أن يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات ومن لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا وحثا فخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزي لا تجزي فيه أي لا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس ولو كانت من العشرة والأقربين ولو كانت من العشرة الأقربين شيئا لا كبيرا ولا صغيرا وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه ولا يقبل منها أي نفس شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له ولا يرضى منه العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة ولا يؤخذ منها عدل أي فداء ولو أن لكل نفس ظلمت ما في أرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من عذاب الله ولا يقبل منهم ذلك ولا هم ينصرون اي يدفع عنهم اي يدفع عنهم المكروه فنفل انتفاعا للخلق بوجه من الوجوه فقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا في تحصيل المنافع ولا هم ينصرون هذا في دفع المضار فهذا النفي للامر المستقبل به النافع ولا تقبل منه ولا تقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة فهذا يجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار فيعبده وحده لا شريك له ويستعين على عبادته